وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك